بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين حميم والكتاب المبين, حميم والكتاب المبين إنا أنزله في ليلة مباركة إنّا كنا منذرين إن أنزلناه في ليلة مباركة إنّا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم فِيهَا يُفْرِقُ كُلَّ أَمْرٍ حَكِيمٌ أَمْرًا مِن عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُحْسِنِينَ أَمْرًا مِن عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُحْسِنِينَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هو رحمةً من ضبك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ, في شك يلعبون فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي فَأَبْتَغِ بِيَوْمٍ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ رَبَّنَكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إنا انَّ لَهُمُ الذِّكْرٰى وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ انَّ لَهُمُ الذِّكْرٰى وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ثُمَّ عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ انكاشف العذاب قليلا انكم عائدون انكاشف العذاب قليلا انكم عائدون يوما نبطش البطشه الكبرى انا منتقمون يَوْمَ لَ بطشُ الْ البَقُشَةًكُجرر إِ مُن تَقيمون وَلَ قَدفَةً إ قَدلَم قَوْمَ فِي الْعونَ وَجأَمْ رَسُول كَريم وَلَ قَدفَةً قَدلَم قَوْمَكِجعونَ وَجأَ رَسُول كَريم أن أَدْعُوَ إِلَى عِبَادِ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ أن أَدْعُوَ إِلَى عِبَادِ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَأَنْ لَا تعلوا على الله سلطان مبين وانني عذت بربي وربكم ان ترجمون وانني عذت بربي وربكم ان ترجمون وان لم تؤمنوا لي فاعتزلون وان لم تؤمنوا لي فاعتزلون فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا فَأَسْرِ بِهَذِهِ اللَّيْلَةِ إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إنهم, إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ كَمْ تَرَكُوا مِنَ الْجَنَّاتِ وَالْعُيُونِ وعن وزرع وع مقام كريم وزرع وع مقام كريم ونعمت كانوا فيها فاكهين ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين كذلك وَأَرَثْناهَا قَوْم آخَرين فمَا بَكَتعَلَمُ السَّماء وَالأَبّ وَمَا كانَوا مُم غرين وَمَا كانَوا مُ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 المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين واتيناهم ولقد اخترناهم على علم على العالمين واتيناهم واتيناهم من الايات ما فيه بلاء مبين واتيناهم من الايات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 صادقين ا هم خير ام قوم تبع والذين من قبلهم اهلكناهم ا هم خير ام قوم تبع والذين من إنهم مجرمين انهم كانوا مجرمين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 ولكن اكثرهم لا يعلمون إن يوم, ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون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 إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ كَأَنَّهُ لَهَبٌ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ كَأَنَّهُ لَهَبٌ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوْءِ الْجَحِيمِ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ ثمَُّ صُبُّ فَووقََاسه مِن عَدَابِحَممثَُّ صُبُّ فَوْوقَاسِه مِن عَدَابِحَمم ذُقَ إِكَ آتَ العزيزُ الْكَرِيم ذُقَ إ هذا مَا قُتُم بِ تَمتَرون إِ هذا مَا قُُم بِ تَمتَرون إِ المُتَّقينَ فيِي مَقام أَمين فِي جََّوعغُون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 وَكَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِيمٍ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ لا يذوقون فيها الموت الا الموت الاولى ووقاهم عذاب الجحيم فضل من ربك كذلك هو الفوز العظيم فضل من ربك كذلك هو الفوز يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون فارتقب إنهم مرتقبون قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله